في زمن كان الغواء خاو وكان المحتوى فصلط الظلام كان الإمام مدرسة بمنهج قد أسس لصحوة الأنام في كان الغواء قاو وكان المحتوى تصلط الظلاب كان الإمام مدرسة في منهج قد أسسه ليصحو الظلاب في صحوة الأناب وفي العقائد شغل فصار مقصد الدول الدين قد أقع أعد جيلاً واعياً مسانداً وساعياً أعد جيلاً واعياً مسانداً وساعياً لنصرة الأنام لنصرة الإمام في زمن كان الغواء قاوٍّ وكان المحتوى من صلّط وكان الإمام مدرسة في منهجين قد صحوة الأنام, الأنام وفي العقائد انشغل فصار مقصد الدول فالدين قد أقام أعد جيلاً واعياً مسانداً وساعي لنصرة الإمام لنصرة الإمام فطول تزهر بين كفاي المناقب بين كفاي الملائب حظي العز وقدنا العالم بغي ا للمراثب ان هذا ريت ضدك جور الذئ على المكاسب ان لا ثا ضد جور الذئ على المكاسب كفا خط قضي العل سوقدنا لابه أهل المرات إنها ثورة ضد جوري ذي أهل المكاسب إيهي ذي المكاسب زمان ان كان الغوى قاو ون وكان المحتوى تسلط كان الامام محمد مدرسه بمنهج قد اسس الصحوه كان الغوى قاو وكان المحتوى تسلط بلا كان الامام مدرسه بمنهج قد اسس الصحوه الانى في العقائد الشغل فصار مقصد الدول والدين قد أقاب أعد جيلاً واعياً مسانداً وساعياً لنسرة الإمام لنسرة الإمام <تصفيق> وأبو جافر المال صور للحال يراقب جعفر الصالح هذه بين كفان المناقم حاضي العين سقدنا لا به احلى المراتب انها الثاب ترتضد تجور ذي على المكاسب ذي على المكاسب فادس السمّة للوالي ليقفي نوره الغالي فادس السمّة للوالي ليقفي نوره الغالي فأضحى السيد المسمور وم من حاله إلى حاله فأضحى السيد المزمو ممن حالي <تصفيق> فدس السوء من الوالي ليقفي نوره الغالي فدس السوء من الوالي ليقفي نوره الغالي, لي الغالي فأضحى السيد قيد المزمو مو من حاله آه من حاله إن قضى والسم قد قد تفؤاده يناديه يا والله الشغاده ألا يا شيعة عبد الإمام ونوح إنما نوح عباده والزمخ تهدف عادا يناديه يا اللهي الشراد ألا يا شيعة حز الإمام ونوح إنما النوح عباده ونوح إنما النوح, <تصفيق> النوح <تصفيق> <تصفيق> وكونوا خير أتباع لآل البيت والصفوة وكونوا خير أشياع لنا بالفكر والصحوة وكونوا خير أتباع لأهل البيت والصفوة وكونوا خير أشياع لنا بالفكر والصحوة لنا بالفكر وكوونوا أمة الحق الأبية وأحرارا بأرواح زكي ولا تخشوا بني الأطباء سلم候 أغارتنا ولا إعلى أيها وكوونوا أمة الحق الأبي وأحرارا بأرواح زكي ولا تخشوا بني الأطباءDR اغار جنا ولا آل اميه اغار جنا ولا آل اميه وكونوا خير اتباع وكونوا خير اتباع لآل البيت والصفوة وكونوا خير اشياع لنا بالفكر والصحوه علي لنا علي بالفكر والصحوه واكون امه حق الابيه واحرارا باضاح الذكيه ولا تخشوا بني ولا تخشوا بني العباس لما غارتنا ولا اله وكونوا امه حق الابيه واحرارا بارضهم ولا تخشوا باطلا ما ولا اميه اغارتنا ولا